يا من له كل شيء وبأمره يكون كل شيء ومن عنده يكون كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يا من لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا نسألك بملكك الذي لا يضام وبعزك الذي لا يرام وبقدرتك التي لا حدود لها نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت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 اللهم انصر, اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إن بإخواننا في الشام من اللأواء والنصب والشدة والمشقة ما لا يعلموا إلا أنت اللهم فرفع عنهم البلاء واكشف عنهم الضراء والبأساء اللهم ارفع عنهم البلاء واكشف عنهم الضراء والبأساء بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اننا اخواننا في الشام قَدْ تَكَالَبَتْ عَلَيْهِمُ الْأَعْدَاءُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اللهم عليك, اللهم عليك بهم فإنهم لا يُعجِزونك اللهم اقتُلهم بددًا وأحصِيهم عددًا وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا بِقُوَّتِكَ يَا قَوِيُّ يَا عَزِيزِ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلِح أحوال إخواننا في مصر اللهم اصلح أحوال إخواننا في مصر اللهم اجمع كلمتهم على الحق وألِّف بين قلوبهم اللهم ارفع عنهم البلاء والنزاع والشقاق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمِنًا مطمئنا رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا الرخا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا وديننا وأمننا واستقرارنا بسوء وكيد ومكر اللهم فارينا فيه عجائب قدرتك اللهم اردد كيده في نحره واشغله بنفسه واجعله عبره للمعتبرين بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم هذه بلاد الحرمين قبلة المسلمين ومنارة الهدى والدين اللهم فاحفظها بحفظك اللهم احفظها بحفظك واحمها بحمايتك وارعها برعايتك وكلها بعينك التي لا تنام اللهم احفظها عزيزة منيعة شامخة آمنة مستقرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام وفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضى اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضى اللهم وفقه وولي عهده ونائبه لكل خير اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم يا رب العالمين اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم التباع وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابا اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم التباع وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابا واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا من أمرائنا وعلمائنا ومشايخنا وأقربائنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية وسعة الأرزاق ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجنه ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله والآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سالك منه نبينا محمد صلى الله عليه عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ربنا يا الله وفقنا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لاتباع أقواله وأعماله وأخلاقه وسنته اللهم اجعلنا من أوليائه وأهل سنته اللهم اجعلنا من اوليائه واهله سنته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا ربنا يا الله إن نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد قال فيما صح عن المرء مع من أحب المرء مع من أحب اللهم فإننا نشهدك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك أننا نحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم نشهد كأننا نحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحب أهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة اللهم فحشرنا معهم اللهم فحشرنا معهم اللهم فحشرنا معهم واجعلنا معهم في جنات النعيم اللهم اجعلنا معهم في جنات النعيم اللهم إننا نسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إننا نسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنان الخلد اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نضبو بعدها أبدا اللهم اسقنا من يده الشريفة شربةً لا نضمأ بعدها أبداً برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليًا أبا الحسنين الحسنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين